「あっちほっち」「あっちほっち」「あっちほっち」 「تعلى خدني معاك يا حبيبي وماتقوليش على فين」 ده ن احنا على قلبك تبقى هناك و ب ب ي ك ه ي س البعدين يا ويهون على قلبك تبقى هناك وحبيبك هناك وحبيبك حبيب حبيب قلبي ده بمبي. ده بمبي. ده بمبي. حبيب قلبي قمدي قمتي قمدي هناك عندنا دها دها ده